ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطن ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتطم إن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشِيكمُ نعاسَ أمنَةٌ منهُ ويُنزل عليكم من السماء ما ويُنزل عليكم من السماء ما اللي يطهِركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط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 ومي يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله ومؤه جهنم وبأس المصير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 ذالكم وأن الله مُهِنُ كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولن تعني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت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 واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم وَأَيَدَكُمْ بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون وعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم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 وما كان صلاتهم عند البيت الا مكا و تصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدو سبيل الله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 وَإِنَّ يَعُودُ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ اتَّخَوْفَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تُوَلُّوا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأن لله خمسة ولرسول ولذن القرباء واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كتم آمتم بالله إن كتم آمتم بالله وما أنزلنا على عبده يوم الفرّقان يوم التقى الجمعان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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أتى فثبو وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزع فتفشل وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 ذلك بأن الله لم يقم غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع علييم كذب آل فرعون والذين من قبلهم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 يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم